وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفِ الرياحُ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادا يُحِبُّنَّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أَشَدُّ حُبًّا لله والذين آمنوا أَشَدُّ حُبًّا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اذْتَبَرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 صوم بكم عموم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماؤه إلا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون, وَيَشْتَرُونَ به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 ما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير